الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابة أجمعين أما بعد فإخواني كرام كنا في شرح الحديث الرابع والعشرون من هذه الأربعين الإمام يحيى بن شرف بن حسين النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة شرح الشيخ العلام الدكتور صالح الفوزان حفظه الله شرحه الموسوم بالمنحه الربانيه في شرح الاربعين النوويه وهذه الليله بحول الله عز وجل نتم هذا الحديث باذن الله جل وعلا هذا الحديث كما قلنا اخواني الكرام حديث ابي ذر الغفاري الصحابي الجليل العالم الزاهد يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاه والسلام يرويه عن ربه رب العزه والجلال وهذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى فهو حديث صحيح وهذا الحديث اذا رواه النبي عليه الصلاه والسلام عن ربه ماذا يسمى حديث قدسي حديث قدسي فهذا الحديث القدسي مر معنا ما قال يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فالظلم إخواني الكرام والله عز وجل نادى هنا عباده باسم العبودية وهذا أشرف مقام للمؤمنين بل أشرف مقام للمرسلين أن ناداهم الله جل وعلا باسم العبودية سبحان الذي اسرى بعبده فالله جل وعلا شرف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بهذا المقام مقام العبودية فقال الله عز وجل في هذا الحديث القدس يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي فالله جل وعلا حرم الظلم على نفسي مع قدرته عليه وهذا لكمال عدله كما قلنا سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل عدل لا يظلم الناس شيئا لكن الناس انفسهم يظلمون فالله جل وعلا حرم الظلم على نفسي لكمال عدله وإلا الله عز وجل قادر على أن يظلم الناس هذا الأمر الظلم ليس ممتنع عن الله جل وعلا أو ليس قادر عليه سبحانه وتعالى بل لأن الله عز وجل امتنع عنه سبحانه وتعالى لكمال عدله جل وعلا لكمال عدله سبحانه وتعالى قال يا عباد إني حرمت الظلم على نفسي رب العزة والجلال يحرم الظلم على نفسه ثم قال وجعلته بينكم محرم أي بين العباد حرمه الله جل وعلا وجعله محرما معنى وجعلته أي صيرته بين العباد حرم الظلم والله عز وجل لما حرم الظلم سبحانه وتعالى أنا لا يرضى هذا يدل على كمال عدله وان عندنا رب عدل سبحانه وتعالى والله لا يخشى المؤمن شيء عند الله جل وعلا ولا يخشى المظلوم شيء عند الله جل وعلا فإن الله عز وجل يأخذ لك حقك كما تريد عنده سبحانه وتعالى يقتص الله جل وعلا سبحانه وتعالى لان الله عز وجل لا يظلم الناس جل وعلا ولذلك الله عز وجل اهلك الظالمين والظالم نسال الله العافيه أمره عظيم عند الله عز وجل لذلك الله سبحانه وتعالى قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون فمهما ظلم الإنسان وتمادى فلا بد ان يواجه ويلاقي ظلمه عاجلا او آجلا وحتى ولو كان كافرا حتى ولو كان كافرا إذا ظلمت الكافر فإن الله عز وجل يقتص للكافر منك فالله جل وعلا نهانا عن الظلم قال فلا تظالموا فلا تظالموا الله حرم الظلم على نفسه وصيره بين عباده محرمة، ثم حرم علينا الظلم فلا يظلم بعضنا بعضا هذا تحذير من الله جل وعلا من تظالم العباد وهذا عطف فلا تظالموا عطف معنوي على قوله وجعلته بينكم محرم أي فبناء على كونه محرما لا تظلم اي لا يظلم بعضكم بعضا لا يظلم بعضكم بعضا والله عز وجل ضرب لنا الامثله العديده في القرآن للظلم الذين أخذهم الله عز وجل سبحانه وتعالى وهذا كله تحذير من الظلم الشديد تحذير من الظلم لان نسل الله العبي عادة الإنسان أنه ظالم ظلوم بل شديد الظلم كما بين الله عز وجل سبحانه وتعالى قال جل وعلا إنه كان ظلوما جهولا غاية الظلم وغاية الجهل هذا الإنسان إلا من من الله عز وجل عليه بالإيمان وبالإسلام وبالتقوى وبالورع وبتطبيق شريعة الدين واتباع سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يتطهر من هذه الخصلة الشنيعة بماذا؟ بالإيمان وباتباع النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم الله أكبر كل العباد ضالون عن الحق إلا من هداه الله جل وعلا أي دله وأرشده إلى الحق وثبته فالله عز وجل هو الذي يهدي العباد والهداية بيد الله جل وعلا فالهداية من الله عز وجل إخواني الكرام فلولا هداية الله جل وعلا ما اهتدين هداية الله عز وجل بإرسال الرسل وإنزال الكتب ونصب الأدلة للناس وإلا لبقى الناس في ضلالهم ولكن الله جل وعلا من رحمته بهم هداهم ودلهم وأرشدهم ووفقهم سبحانه وتعالى فالله عز وجل قال يا عبادي كلكم ضال أي عن ماذا عن الطريق المستقيم قال إلا من هديته يعني إلا من علمه الله جل وعلا ووفقه الله عز وجل سبحانه وتعالى وهذا هداية التعليم والإرشاد فهذه الهدايه إخوان كرام بهذا المعنى هذه حاصلة لكل أحد وقد بين العلماء رحمه الله تعالى من تتبع النصوص الشرعية أن الهداية على قسمين هداية, هداية بمعنى البيان والإرشاد فهذه حصل لكل أحد فالله عز وجل قد هدى الناس جميعا المؤمنين والكفار أرسل لهم الرسل وأنزل الكتب فالرسل يدلون الناس على الصراط المستقيم يدلون الناس على طريق الجنة ويحذرونهم من طريق النار هذه الهداية هداية البيان والإرشاد هذه هداية للرسل للعلماء اي يدلونهم إلى الصواب يبين الحق من الخطأ إلى غير ذلك فهذه الهداية حاصلة لمن دعا الناس إلى الهدى هذه تسمى هداية البيان والارشاد أي أن الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب ليهدوا الناس إلى هذا الأمر ليبين لهم دين الله جل وعلا ليبين لهم دين الله عز وجل كما قال الله عز وجل وأما ثمود وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاستحبوا العمى على الهدى يعني وأما ثمود فهديناهم يعني دللناهم على الإيمان وعلى الطريق الصحيح لكنهم لم يقبلوا الهدى هل قابلهم لم يقبلوا استحبوا العمى على الهدى هذه هداية عام وهذه هداية تسمى هداية البيان والإرشاد هذه بيد الناس أنت الآن قد تعظ ابنه تقول اتق الله صلي صم هذه هداية البيان والارشاد لكن هل سيصلي هل سيصوم هل سيستقيم على الدين سيستقيم على الطاعه هذه هي الهدايه الثانيه هذه ليست باي دين هذه بيد من بيد الله عز وجل هدايه القلوب تتعلق بالقلوب فهذه بيد الله عز وجل وهذه الهدايه هدايه خاصه الاولى هدايه عامه بيد المرسلين الانبياء بيد العلماء بيد الدعاة بيد الناس من يدل الناس على خير فيهديهم إلى هذا الطريق أما أن يقبل أو لا يقبل هذا الإنسان فهذا ليس بيد وهذا إخواني الكرام فيه تسليه لكل مؤمن لكل أب لكل ام لكل أخ لكل من عنده اولاد عنده أزواج عنده ما عنده من الأقارب أو غير ذلك ممن لا يقبلون الحق فهذه تسليه لهم فهو ما عليه إلا البلاغ ما عليك إلا البلاغ لكن أن يهتدي أو لا يهتدي فهذه بيد من؟ بيد الله عز وجل هداية القلوب ليس بايدين وذلك الله عز وجل سبحانه وتعالى نهى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على أن يهلك نفسه لأن النبي عليه السلام كان يدعوهم وكان يغتم ويحزن لأجلهم لأنهم كانوا لا يتبعون فلعلك باخع نفسك على على فلعلك باخع نفسك على آثارهم وفي في الايه الاخرى لعلك باخع نفسك ان لا يكون مؤمنين فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحزن حتى يكاد يهلك نفسه عليه الصلاة والسلام من شده الحزن عليهم انهم لا يريدون الاتباع فالله عز وجل عاتبه على هذا الأمر فبين ان الهدايه هذه هداية القلوب ليست بيد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا بيد الله جل كم ظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عمه ابو طالب ظل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم يقول قوم إلى الإسلام وعمه يعلم ان الاسلام هو دين الحق وقال كلام بين واضح بذلك ولقد علمت أن دين ال... علمت ان دين محمد من خير اديان البريه دين الله أكبر. يقول لولا الملامه او مخافه مثبته خاف من الملامة أن يلومونه القوم يلوم يلومونه على ترك أذينه والحمية أن يسبونه قال لكنت بذلك سمحا مبين أن اتبعت هذا الأمر واتبعت محمد عليه الصلاة والسلام لكنه نصر العافية منعه التعصب الجاهلي لملة قومه فمنعه هذه المصيبة قالوا ان إن قالوا وإذا قيل لهم تبعوا ما زل الله قالوا بل نتبع ألفين عليه أبا أنا. هذا هذا لسانه يعني لسان حال كثير من الناس يقول اتق الله النبي قال يقول لا كبرنا على الأمر هذا كيف تأتي تأتي جديد هذا دين جديد كم من الناس فقل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وفعل هذا وأمر بهذا العلماء كلهم يقول هذا دين جديد لماذا لنا ترعرع وكبر في بيئة لا تعرف هذا الأمر هذا الحصل في بلد الاسلام عفانا الله واياكم الدين اصبح غريب وهذا الامر واقع والنبي بين ان الدين ستصبح غربه في اخر الزمان تصبح السنه بدعه والبدعه سنه فاذا قال للناس اهل الحق قالوا الناس هذه سنة قالوا انت مبتدع ومن جاء قال لهم قال على على البدعه قال لهم هذه البدعه سنه قالوا أنت, انت على الحق نسال الله العفو تقلب الموازين تنقلب الموازين وهذا الذي ذكره النبي عليه الصلاه والسلام ولذلك عمه ما امن والنبي صلى الله عليه وسلم استعطف في اخر حياته يقول يا عم يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاجلك بها قل هذه الكلمه يا عم انه فعل الشيء الكثير للنبي عليه الصلاه دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بل قال قال وسادافع عنك حتى اوسد في التراب دفين يقول للنبي عليه الصلاه والسلام العجب يعني العجب العجاب واحد كافر مشرك يدافع عن الاسلام ويدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أني سأدافع عنك حتى أوسد في التراب يدفين حتى أموت لن أترك الأمر هذا ومع هذا أهل يسلم ما أراد الإسلام وصناديد الكفر الكفر رؤوس الضلال والشرك والكفر يقولون اتترك ملة عبد المطلب وتتبع دين محمد شف رفقاء السوء فقال أنا على مله عبد المطلب وما تعلى ذلك كما في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى نسأل الله فحزن النبي عليه الصلاه على عليه وأراد أن يستغفر له فمنعه الله جل وعلا وقال له الله عزيزي إنك لا تهدي من أحبت ولكن الله يهدي من يشاء هذه هداية ماذا إنك لا تهدي من أحبت ولكن الله يهدي من يشاء هداية ماذا هداية القلوب هداية القلوب أما الأولى فهداية الارشاد والبيان كما قال الله وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم يعني هذه هداية ماذا يقول النبي بإنك لتهدي هداية ماذا؟ البيان والإرشاد إنك لتهدي أما هداية القلوب فبيد الله عز وجل فهنا كلكم ضال إلا من هديته فمن هداه الله جل وعلا فهو على الصراط المستقيم حتى تعلم أن الهداية من الله اخواني الكرام الهداية من الله عز وجل سبحانه وتعالى قال فاستهدوني أي أطلبوا الهداية من عند من؟ من الله جل وعلا ما تطلبوا الهدايه من غيره فاستهدوني اهدكم من الناس في زمان هذا من يطلب الهدايه من الميت من يطلب الهداية من الغائبين والاموات نسال الله لنا ولكم ماذا تتركوا لله عز وجل ماذا يقول يا سيدي فلان اهدني يا سيدي فلان اعطني هذا موجود في بلاد الاسلام الان تصرف الأموال الطائلة في سبيل نشر الشرك الذي لا يغفره الله جل وعلا سبحانه وتعالى قال فاستهدوني يطلب مني الهداء تقول اللهم اهديني اللهم دلني على الخير اللهم وفقني سيد الناس وكان يسأل, يسأل ربه جل وعلا الهداء اهدكم فهذا جواب الامر فمن طلب من الله عز وجل الهداء بصدق واقبال ورغبة فإن الله يهديه لأن الله قريب مجيب قد وعد أن من استهدافه فإنه يهديه سبحانه وتعالى نعم فاستهدوني طلبوا مني الهداء وهذا كقوله جل وعلا كما قال الله عز وجل سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعى فليستجيبوا لي قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجيب لكم فمن ندعو إخواني كرام إذا لم ندعو الله من ندعو نسأل الله العافي نقع في الشرك ندعو الذي لا ينفع ولا يضر ندفع ندعو, ندعو, ندعو الميت الذي هو يحتاج لدعايك هذا الذي يفعل هذا نصر الله العبد لا يدخل الجنه الجنه عليه حرام ولئن ان اشركت ليحبطن عملك ولا من الخاسرين فقال فقال الله عز وجل قال فاستهدوني اهديكم ثم قال يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته كل هذا الحديث حديث عظيم اخواني الكرام فيه بيان ان ما من ما في احد منا الا والله يحتاج الى الله جل وعلا لا تخرج لا, لا تخرج طرفه عين عن حاجتك الى الله جل وعلا سبحانه وتعالى يا عبادي كلكم جائع الى من هدي في هذه قبلها قال يا عبادي كلكم ضال إلى من هداه الهدايه من الله من وفقك لان تصلي وتاتي المسجد من وفقك من هداك لهذا من جعل حب الصلاه في قلبك من جعل حب الركوع والسجود في قلبك اليس الله كم والله في ناس اذا قلت له صلي ينفر ويهرب مع انه يدعي الاسلام وقالك لا لا لا ما ما هو ما لا لا لا غير مستعد ما أريد نفر في قلبه ما ما يريد حتى يصلي ويركع وأنت الله جل جل وعلا وفقك لهذا وخرج فحمد الله جل وعلا فهذه الهداي من الله فهذه من من الله نسأل الله, الله العبد وفي هذا يقول يا عباد كلكم جائع إلا من أطعمته كذلك الرزق من الله جل الهداي من الله والرزق من الله عز وجل الله هو الرزاق الله الرزاق والله لولا ان الله جل وعلا رزقنا لجاع الناس لجعل المخلوقات لهلك الناس إذا أمسك الله المطر شوف في بلاد الإسلام لما يمسك الله المطر ماذا يكون حال الناس فقر شديد وجع مرض شوف الآن في بلاد الإسلام في اليمن وغيرها من البلاد الآن نسأل الله العفي لا يجدون القوت ولا يجدون الطعام ولا يجدون الغذاء كيف يكون حال الناس الأطفال يموتون والأمراض تنتشر ولا يجد الإنسان اللقمة اللقمة لا يجدها الإنسان بل قد نسأل الله العافية قد يقف الإنسان الساعات من أجل لقمة من أجل خبز حتى تعلم أن الأمر بيد الله جل وعلا هو الرزاق ومن البلاد من قد يعطي الله جل وعلا حتى كما في بلاد الكافرة حتى يرمى القمح والشعير يرمى في البحر ولا يعطى للفقراء والمساكين إذا زاد زاد ما عندهم من من من من, زاد ما عندهم من الخيرات والأرزاق التي أعطاهم الله جل وعلا رموها في البحار حتى لا ي... لا ترخص في الأسواق وحتى لا تعطى هنادو عندهم قلوب عندهم رحمة نسأل الله العافية القمح والألبان ترمى في البحار حتى لا تعطى لأحد وحتى لا ترخص في الأسواق بعد يسوقها الناس عندهم صلاة وعندهم كذا وكذا نحن ابتلان الله جل وعلا علينا ان ونرجع الى الله جل وعلا لأن الله يبتلي عباده المؤمنين ليرجعوا اليه سبحانه وتعالى فقد يبتلين الله جل وعلا سبحانه وتعالى لكن اهم شيء أن ان الله هذا الاسلام هذا للإيمان هؤلاء حتى ولو فعلوا الخيرات وفعلوا ما فعلوا مصيرهم الى النار مصيرهم الى النار فلذلك الرزق من الله جل وعلا سبحانه وتعالى فالرزق ليس بحولنا ولا بقوتنا وإنما الرزق تفضل من الله جل وعلا سبحانه وتعالى وانما نحن نفعل الأسباب نفعل الأسباب والنتائج بيد من؟ يد الله عز وجل لا تظن أنك أصبحت مليونير أصبحت عندك أموال وعندك دخل فهذا الأمر بيدك وبذكائك وبكذا وكذا لا لا الأمر بيد الله الله الذي سبحانه وتعالى فالك أن تحمد الله جل وعلا وتصرف هذه الأموال في طاعة الله عز وجل وتصرف هذا الرزق في طاعة الله عز وجل حتى يكون لك خير عند الله الله هو الرزاق جل وعلا سبحانه وتعالى فلا ننسى هذا الأمر ولذلك كلكم جائع إلا من اطعمته ولو كنت غني ولو كنت الثلاجه ممتلئه ولو عندك ما عندك من الطعام فأصلك جائع لأن الله هو الذي أطعمك سبحانه وتعالى انظر إلى غيرك من الناس من لا يجد اللقمة من الناس من لا يجد الطعام من الناس من لا يجد ما تجد أنت فيعلم الإنسان أنه مهما وجد فالذي أطعمه هو ومن هو الله عز وجل سبحانه وتعالى فالله الذي أطعمه وإلا كلنا جائع إخواني الكرام فالإنسان لا يستطيع أن يتوصل إلى هذا الطعام إلى الرزق إلا بإذن من الله جل وعلا سبحانه وتعالى من الذي أنبت الزرع من الذي أذر الضرع؟ ها الله عز وجل سبحانه. وتعالى. من الذي أحيى الثمار؟ من الذي أنزل المطر؟ هو الله عز وجل سبحانه. وتعالى. اقرأوا يعني سورة الواقعة فرأيتم ما تمنون أنتم تخلقون ونحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين إلى غير ذلك من الآية بعد ذلك الله عز وجل سبحانه يقول أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لذلك الزارع هو الله جل وعلا حتى بعض العلماء يقول لا يجوز ان نقول الزارع زرعته لان الذي يزرع هو من هو الله عز وجل سبحانه اذا انتم تزرعونه ام نحن الزارعون فالذي يزرع هو الله عز وجل سبحانه وهو الذي يعطي جل وعلا اما نحن وانما ناتي بالاسباب الى غير ذلك فاقراوا هذه الايات فان فيها بيان هذا الامر قال فاستطعموني كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أي اطلبوا مني الطعام وإذا طلبتم ستجيدون ستجدون الطعام أطعمكم قال أطعمكم هذا جواب الأمر أطعمكم كما في الأول قال كلكم ضال إلا من هديته وهنا كلكم جائع إلا من أطعمته, إلا من أطعمته ثم قال يا عبادي كلكم عارة الا من كسوته فاستكسوني اكسكم كلكم عار الله اكبر هذه يدل على ضعف الانسان وان النساء ما بيده حول ولا قوه الا بالله عز وجل سبحانه وتعالى يا عبادي كلكم عار كلنا عار كلنا عار لا لا اي واحد منا اخواني الكرام ياتي يقول كيف انا عار انا مش عارف أنا عندي من اللباس الشيء الكثير وربما احيانا ارميه وربما اعطيه لكن لما ولدت كيف ولدت ها وليت بالكسوة بدون الكسوة، وليت بدون كسوه لما خلقت وخرجت الى هذه الدنيا خرجت عار ليس عليك شيء. والله عز وجل هو الذي كسك سبحانه وتعالى. فكلنا عار إخواني كرام. لأننا خرجنا من بطون أمهاتنا عرائض. قال إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. الله أكبر. فاستكسوني يطلب مني الكسوة. والله عز وجل هو اللي سترناه ستر عوراتنا سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباس قد انزلنا عليكم لباس يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى فيواري سواتكم يعني يستر عوراتكم وريشا يعني زينة وجمال فاللباس على قسمين لباس لستر العورة ولباس للزينة والجمال, لباس للزينة والجمال قال فاستكسوني ايطلبوا مني الكسوة أكسكم لأن الله عز وجل سبحانه وتعالى قريب مجيب فهذا دليل على ضعف الإنسان وحاجته إلى الله عز وجل فإذا كان الإنسان لا يملك الهداية لا يملك الطعام لا يملك الكسوة فكيف يعبد غير الله عز وجل وكيف يسأل غير الله وكيف يطلب من غير الله عز وجل إذا الإنسان لا يملك هذه الأمور التي ذكر ربنا سبحانه وتعالى فالله هو الذي هدانا هو الذي أطعمنا هو الذي سقانا وهو الذي كسانا جدا وعلا وهذا من فضله وإحسانه ثم قال يا عبادي إنكم تخطئون إنكم تخطئون بالليل والنهار فقوله يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار تخطئون أي تعملون السيئات تجانبون الصواب، تعملون السيئات وتجانبون الصواب. والخطايا هذه طبيعة الإنسان الإنسان كثير الخطأ الإنسان كثير الخطأ كما قال علي سلامة في في الحديث الصحيح قال علي والسلام كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون فالعباد يخطئون خطايا كثيرة وهم بحاجة إلى أن يطلبوا المغفرة من الله عز وجل هذه الخطايا يعني لا أحد معصوم إلا من عصمه الله جل وعلا ما في أحد معصوم عن الخطأ لكن الله عز وجل سبحانه وتعالى جعل لعباده المؤمنين الاستغفار كما قال الله عز وجل فاستقيموا إليه واستغفروا فاستقيموا إليه واستغفروا فجعل الله عز وجل الاستغفار لعباد المؤمنين وهنا يقول فاستغفروني أيطلبوا مني المغفرة لاخطائكم أغفر لكم لأن الله هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى وإني غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى فالله عز وجل يغفر الذنوب والخطايا ومن أسماء جل وعلا ماذا الغفور والغفار فمن أسماء الغفور والغفار فهو سبحانه وتعالى كثير المغفرة واسع المغفرة لمن تاب إليه فإلا لا أحد إخواني الكرام يزكي نفسه ما في أحد يزكي نفسه فالله عز وجل يزكي من يشاء قال الله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ففي أحد لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء جاءته مرة امرأة فقال ما اسمك قالت برا قال بل أنت زينب فغيرنا باسمها لأن التزكية لا تجوز أن يزكي الإنسان نفسه يقول هذا سيف كذا يعني ولو يعني هذا هذه الأسماء كثيرة الآن ودارجة على, على عند المسلمين لكن الأصل فيها المنع الأصل فيها المنع ولذلك عدد من العلماء من يسمى مثلا محي الدين وناصر الدين وغير ذلك مما جاء من أسماء العلماء أباؤهم سموهم بها وإلا فهم لا يرتضونها, لا يرتضونها لأن الأصل عدم تزكية النفس الانسان لا يزكي نفسه والنبي غير الأسماء التي فيها تزكية غيرها النبي عليه الصلاة والسلام فلا يزكي الإنسان نفسه أو يزكي عمله إلى غير ذلك لأن هذا مذموم لأن هذا مذموم والهداية بيد الله عز وجل الله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ثم قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني وهنا يعني قال فاني أغفر يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا وأنا أغفر الذنوب جميعا قال فاستغفروني أغفر لكم فالمغفره نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا اجمعين قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني فالله غني عن عباده سبحانه وتعالى فمن كفر وأشرك وعصى وعصى الله جل وعلا فإنه لا يضر الله جل وعلا شيئا وإنما يضر نفسه كما قال الله عز وجل إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله جل وعلا فإن الله لغني حميد فالله عز وجل ليس بحاجة إلى عبادتنا ولا إلى طاعتنا لكن نحن من يحتاج إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى قال ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني فالله عز وجل لا يتضرر بالمعاصي. يعني من عصاه من الناس هل يضره تضره الله جل على معصية العاصين أبدا هل ينتفع الله جل وعلا بطاعة الطائعين لا ينتفع الله عز وجل بل الذي ينتفع بالطاعة هو العبد المسلم نفسه أما الله عز وجل فلا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية سبحانه وتعالى و وفي يعني في هذا الحديث اخواني الكرام فيه لما الله قال لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني لأن منهم من جعل يعني النافع الضار من أسماء الله جل وعلا والصحيح والذي عليه أهل التحقيق من العلماء أن النافع الضار ليست من أسماء الله جل وعلا لأن الحديث في هذا ضعيف ضعفه العلماء والحديث الذي روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى إن لله تسعة وتسعين من احصاها دخل الجنة ثم الإمام النووي رحمه الله تعالى زاد هذه الزيادة ضعيفة ضعفه العلماء رحمه الله تعالى لأن أصل الحديث هذا فصاع البخاري إن لله تسع وتسعين اسماً فمن أحصاها دخل الجنة هذا الحديث عند البخاري الزيادة كما ذكر الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ثم ذكر بعد ذلك تسعى وتسعين وهذه 99 هي الموجودة يعني يجمعون جمعها في ورقة ويضعونها وجعلوا بين هذه الأسماء النافع الضار وهي ليست من أسماء الله جل وعلا ليست من أسماء الله عز وجل وإنما تقال لله عز وجل باب لكن الله يقال يا نافع يا ضار هذه ليست من أسماء الله جل وعلا سبحانه حتى ينادى بها وإنما تقال من باب الإخبار وقد ذكر الشيخ بن عثيمين انها تقال كذلك من باب الصفه هي الصفه لصفات الله جل وعلا والاصل اخواني الكرام في هذا أن باب الصفات اوسع من باب الاسماء والصفات من باب الأسماء. باب الصفات اوسع بمعنى انه كل اسم فهو صفه وليس العكس ليس العكس اي ليست كل صفه هي اسم لله جل وعلا سبحانه وتعالى اسماء الله جل وعلا تدخل في الصفات لكن ليس العكس فهنا ليس من أسمائه عزوجل النافع وليس من أسمائه الضار وليس من أسمائه الضار وإنما يقال هذا من باب الإخبار وكذلك هذه إذا قال الإنسان الله هو النافع فلا يذكر مفردا من الأخطاء تذكر مفردة وإنما تذكر مقرونة تقول الله هو النافع الضار فهذه الأسماء بد أن تذكر مقرونة ولا تذكر مفردة في بعض الأسماء تذكر مفردة لكن في أسماء أخرى لا تذكر مفردة وإنما تذكر مقرونة بغيره وقد ذكر ذلك العلماء يعني لا بد من المقابل كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كالمانع والضار والمنتقم هذه لا تذكر لوحده وإنما لا بد أن تذكر مقرونة مع ضدها فتقول الله عز وجل المانع المعطي تقول الله النافع الضار المنتقم العفو لا المنتقم العفو ضد ضد المنتقم. المنتقم جبار نفس الشيء، لكن ضده العفو. النافع ضار فتقول النافع الضار. لا بد من ذكر قد ذكر هذا من القيم في بدائع الفوائد رحمه الله تعالى. المهم ان ليس من أسماء الجل وعل النافع الضار. ولو ذكرت في التسعة وتسعين التي جمعها كالإمام الترمذي رحمه الله تعالى، لكن هذه الزيادة ضعيفة ضعفها العلماء رحمهم الله تعالى. قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم أول الخليق وآخر الخليق وإنسكم هم بنو آدم وجنكم هم العالم الثاني العالم لا يعلمون الله عز وجل كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم لو كانوا كلهم صالحين برره لا يقع منهم الخطأ قال ما زاد ذلك في ملك شيئا لأن الله جل وعلا كما قلنا لا تنفع طاعة المطيع ولا تزيده ولا تضره معصية العاصي سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد لو كفر الناس جميعا فإن ملك الله تام ولا ينقص بسبب كفر المخلوقين فلا يغتر الإنسان إخواني الكرام بعمله وطاعته يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد صعيد يعني ما تصعد على وجه الأرض في صعيد واحد يعني في مكان واحد كل لو اجتمع الخلق كلهم الإنس والجن وأولهم وأخرهم ودعوا الله جل وعلى جميعا قال فاعطيت كل إنسان مسالته ما نقص ذلك مما عندي لأن يمين الله ملأ لا يضيدها نفقة سحاء الليل والنهار ولله خزائن السماوات والأرض قال قاموا يعني قال يا عبادي إنما هي أعمالكم احصيها لكم ثم أوفيكم اياها أي ليس لكم إلا هذه الأعمال إنما هي أعمالكم اي التي تعملون من خير أو شر فهذا دليل على أن الجزاء إنما يكون على العمل لا بالنسب ولا بالجاه ولا بالحسب كما قال عليه الصلاه والسلام من بطا به عمله لم يسرع به نسبه كما عند الامام مسلم من كان بطيء الاعمال لا تنفع شرف النسب لا ينفع شرف النسب هذا من قبيلة كذا وهذا من نسب كذا وياتي وهو من افجر الناس يقول كان نسبه شريف يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم طيب انت ما دفعت ما دفعت انت من نسب النبي وسلم يجب ان تكون احسن الناس تكون قدوه للناس النبي يقول يا فاطمه بنت محمد انقذي نفسك من الله فاني لا املك لك من الله شيء هذه بنت فاطمه التي كان يقول فاطمة مني وانا منها ومعاديتي وحده كل نسب شريف انا انتسب للنبي صلى الله عليه وسلم اين إذا الاعمال هذه هذا لا يليق بك اذا كنت تنتسب للنبي صلى وتقع فيما ي... تقع فيه فهذا حجه عليك ليس حجه لك قال احصيها لكم ثم أوفيكم إياها يعني يوم القيامة فالله يوفي العباد سبحانه وتعالى ما عملوا في هذه الدنيا احصاه الله ونسوه إلى غير ذلك من الأدلة البين على أن الله يحاسب الحساب قال, قال الله عز وجل فمن وجد خيرا فليحمد الله يعني لا يقول هذا من كسبي أنا قرأت ودرست وفعلت هذا من فضل الله عز وجل عليك سبحانه وتعالى قال ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه لأنه بسببه كذلك وعمله فلا يلومن إلا نفسه هل إذا وجد شر النساء الله العفيف بسبب ذنوبه معاصي لأن الله عز وجل مر معنا لا يظلم الناس شيئا سبحانه وتعالى فهذا حديث عظيم جليل قدر ونحن اختصرنا يعني لو بقينا في شرح معاني هذا الحديث لطالبنا المقام وربما لأخذنا أيام وأيام وأيام لأنه حديث عظيم وإنما أشرنا إشارة الى لبعض المعاني وينبغي الإنسان أن يكون على هذه المعاني التي ذكرها ربنا جل وعلا في هذا الحديث القدس وكان السلفنا الصالح يعظمون هذا الحديث إذا قرأوه لأنه دقيق المعاني واضح لا يحتاج إلى تعب في فهمه نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا واياكم إلى كل خير جعلنا من عباد الصالحين والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابة اجمعين جزاكم الله ويا.